الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع ثم ماذا هذا هو المجلس الثالث في كتاب التوحيد للشيخ الامام المجدد محمد بن رحمه الله تعالى و كان هذا في ليلة الأحد الرابع من رمضان من عام الثامن وكنا قد وصلنا أمس إلى حديث معاب بن وتكلمنا عليه وتكلمنا عن بعض ما يتعلق به من ونكمل ان شاء الله بعض فويده الأهم فجاء في حديث معاد أن صلى الله عليه وسلم قد قال له يا معاد أتدري ما حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فهل للعباد حق واجب على الله عز وجل الله عز وجل قد أوجب على نفسه يعني تفضلا منه عز وجل ومنة منه سبحانه وتعالى أنه لا يعذب من لقيه من عز وجل موحدا طائعا فائبا من ذنوبه فوعد سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجنة وهذا وعد منه لم يوجبه أحد عليه عز وجل فلا فليس لمخلوق أن يوجب على الله عز وجل شيئا وإنما هو سبحانه وتعالى أوجب على نفسه هذا وعظاً منه العجابي وإنما قال بأنه يجب على الله أن يسيب الطائعين وأن يعذب المشركين والعاصين الفرقة التي تسمى بالمعتجلة وهم القبرية الذين قادوا إن الله سبحانه لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يعملوها وأما أهل السنة من أبداع الصلاة الصالح فنقال ليس ليس للعذاب حق أن يجب على الله شيئا وإنما هو سبحانه الذي أوجب على نفسها فليس معنى قول صلى الله عليه وسلم حق العذاب على الله أن هذا إن الحقوق التي فرضها العباد على الله حاشا لله إنما معناه أن الله عز وجل الذي أوجب على نسي هذا وجعل هذا حقا على نسي تفضلا منه وواعدا لعباده ولا أحنا ولا يدخل في هذا نلقي الله عز وجل موحدا بذنوب وكبائر لم يتب منها فهذا في مشيئة الله نعم إن أراد الله عز وجل أن يتفضل عليه وأن يغفر له هذه الكبائر والذنوب التي لم يتب منها تفضلا منه ونعمة فهذا يتعلق بالمشيئة أما الوعد المطلق الذي وعد الله بالموحدين المؤمنين والذين لفظوا لقوا الله عز وجل على التوحيد وعلى الإمام ولقوه سبحانه وتعالى تائدين من, إيه؟ من الكبائر لأنه سبحانه وعد أن الصغائر إيه؟ تمحى بفضله عز وجل العبد الموحد المؤمن إذا, إيه؟ إذا لم يكن صافة كبيرة إذا لقي الله عز وجل ولم يكن على كبيره او لاقي الله قد من اليمن لقوله عز وجل انتجتني كذا ايرانات هونا ان يكفر عنكم سيئاتكم وبالنسبه له بالنسبه لتعريف الكبير الراشدان الراشد في تعريف الكبير هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مختار هذا الإمام أحمد هي كل ما توعد عليه بعذاب أو بعيد أو بلعبة يعني كل ما جاء في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الوعيد بالعذاب أو بالنار أو بجهنم أو يعني كان أو يعني وسم صاحبه باللعنة وهذا فهذه تعديه من الكبائر على قول الراجل وحصل الكبائر في عدد معين يعني ليس عليه دليل فالذين حصلوا الكبائر مثلا بسبعين أو بأكثر من ذلك أو أقدر ليس على هذا يعني دليل ولكن والأمر يرجع إليه إلى النصوص التي الكتاب والصنة ومسألة الحصر مسألة اجتهابية فمثلا الإمام الظهبي في كتاب الكبائر عد كبائر معينة ولكن ليس لا يعني هذا أنه قد حصر الكبائر كلها, حصر الكبائر كلها ولكنه اجتهد وجمع ما وقف عليه من النصوص التي تتعلق من ذلك كذلك والصغيرة هي كبيرة والصغيرة هي التي ليس يعني عكس ما كلناه في تعريف الكبيرة ليس عليها وعيد بعداد او بنار او لم يطلق على صاحبها اللعنة او كذلك يعني من الممكن أن يقال في حد الكبير أيضا هو التي لم ينفى الإيمان عن صاحبها يعني نحن قوله صلى الله عليه وسلم لا يذني الزين حين يذني هو مؤمن هنا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب هذه بإيه؟ المصير اذا شيء صغيره التي, التي نفى الايمان صاحبها الكبيره التي نفى الايمان التي التي هون هي الكبيره يعني نفي الايمان قد بيدخل في حد الكبيره نقولنا الكبيره هي ما تورض عليها بعذاب او بنار او بلعنه وايضا أبطل هذا او بنفي الايه الايمان و وأما هي, مدونة هي مدونه ذلك <تصفيق> اه طبعا المقصود نفي الايمان الكامل اه بارك الله فيك <تصفيق> لا يا انا اقصد لا نقصد بنفي الايمان نفي الايمان بالكليه ان نفي الايمان بالكليه هذا يعد انه الكفر الاكبر انما المقصود نفي كمال الايمان الواجب والمستحب اه قال الله الا تترافقوا قالوا تؤمن ولكن قولوا اسلمنا <تصفيق> لما قليل منهم يقولوا قلت هذا هذا هذا من المواطن التي اجتمع فيها ذكر الإسلام الاسلام <تصفيق> كما قال <خالق> مولانا <تصفيق> أنهما إذا اجتمع افترق في النعمة وإذا افترق اجتمع يعني هنا إذا اجتمع الإيمان مع الإسلام في نص واحد فيكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة من الأركان التي جاء ذكرها في حديث جبريب وأما الإيمان فيكون المقصود به أعمال القلوب من, من, من أركان الستة التي جاء في حديث زبريف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وعليه وإخوازه بالأصالة تتعلق بالقلب ها؟ فهنا يعني نفع عنهم الإيمان المقصود لم نفي الإيمان أيضا هو نفي نفي الإيمان الذي يتعلق بالقلب أصالة هم في الظاهر اتوضع عمل الاسلام فقال لهم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان الى قلوبكم وهذا ايضا ليس فيه نافي اصل ليس في نافي اصل الا ايه ما اثبت لهم اسلام فميل شك الاسلام يتعلق باصل الإيمان ولكن أيضا هو المقصود هنا نافي ايه ب... نافي كمال الايمان مع بقاء اصل الايمان الذي يتعلق بالاسلام وإلا لصح قول من قال إن هؤلاء كانوا من المنافقين لأنه لو نفى أصل الإيمان عنهم في هذه الآية لصار هؤلاء الأعراب من المنافقين وهذا على قول البعض البعض, البعض يعني قال بهذا استفسير هذه الآية ان الأعراب هنا الذين نفى عنهم الإيمان هم من المنافقين ولكن هذا قول مرجوح ولكن ولت عنه هنا الإيمان الايمان وابقى لهم الاسلام ولذلك ها كمال الايمان الواجب الإيمان الواجب يعني لان الكمال هنا يتعلق به البعض من المقصود به كمال الايمان المستحب لا لا ليس هذا المقصود المقصود نفي الايمان الواجب الذي يتعلق بواجبات القلب نحو الرجاء والمحبة والتوكل والخوف والخشي هذه انتف القدر الواجب منها مع بقاء الأصل مع بقاء الأصل الذي به يظل المرض عليه على الإسلام أو على أصل التوحيد ولذلك نحو أي نعم نفى الكمال لهذه الأعمال كمال الكمال الواجب ولذلك قال بعض أهل العلم إن, إن الزالي في حال وقوة الزنب هو, هو يصير وعلى الإسلام فقط انتك عنه الإيمان وعلى الواجب ولذلك وده معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني الزالي ما يغني هو مغني هو إذا زال انتقل إلى الإسلام ولذلك هذه هي مراتب الدين التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام المرتبه الاولى الاسلام والمرتبه التي اعلى منها هي الايمان ثم هي الاحسان هذه هي مراتب الدين يعني الان بارك الله فيك الدين على ثلاثه مراتب كما جاء في حديث جبريل عليه السلام المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام فمن أسلم بأن نطق بالشهادتين يعني أو شاهد بالشهادتين نطقاً وإعتقاباً فهذه دخل في الإسلام ثم أتى الاسلام الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج فقد أتى به بالمرتبة الأولى فلما يبدأ يعني يدخل فيه في, في العمل بالشرائع والشعائر ويجتنم المحرمات من الكبائر ويأتي به بالوازبات وبعض المستحبات مثلا فقد ارتقى إلى مرتبة أعلى مرتبة الإيمان ويدكل في هذا طبعا بالأصالة لما هو قضيء خد أقرأ, أقرأ أعتقد من الإيماني الست ثم بعد ذلك كلما يزداد في في الطعاق والمستحبات والسنم والنوافل ويزداد يقينا وتزداد في قلبه المحبة وتزداد أعمال, أعمال القلوب من المحبة والرجاء والخوف واليقين والعلم والقبول يصل إلى مرتبة الإحسان أنها أعلى مراتب الدين هذه هي مراتب الدين فالآن قد يكون الشخص على إيمان يكون على مرتبة الإيمان فيقع في كبيرا يقع في الزنة فإذا وقع في انتقل إليه أو عاد إليه إلى المرتبة الأجنى إليه إلى الإسلام هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزدي الزن حين يزدي هو مهم أي لا يزدي الزن في حال كمال إيمانه الواجهة ولكن هو يزدي إذا زنى فيكون في أدنى درجات الإيمان التي هي بعضه على قول البعض للإسلام الإيمان انتفى عنه الإيمان الواجب الإيمان الواجب هو الذي انتفى المسلم الإيمان المصحب هو الثاني الإسلام <تصفيق> لا يا أخير عباك الله نقول لنا الآن بارك الله فيك هذه المسألة اصطلاحية أكثر منها يعني أكثر منها يعني الآن <تصفيق> الإسلام عرف عرفت حديث جبريل عليه السلام بأركام الخمسة ثم الإيمان بالأركام الشتة ثم الإحسام بالتعريف الذي تعريفه فصارت فيه هي المراطب فالآن قال العلماء إن المؤمن إذا أتى بأعمال الإيمان الواجبة ما هي أعمال الإيمان الواجبة؟ فراعد هيدخل في هذه اعضاء القلوب من المحبه والرجاء والتوكل وايه والخوف والكشية اتى بايه نازل الايه الاعمال لا فرائض الا الفرائض المفروضه على القلب وعلى الجوارح العباده غير الفرائض الاتى ايضا اتى بواجبات الايمان الظاهره والباطنه فهذا يثير مؤمنا ثم إذا اتى بما هو يعني ازيد من هذا من النوافل والمستحبات واتى بالدرجات العليا في هذه الاعمال اعمال القلب ولا ايه والفرائق صار ايه ارتقى الذي يعبد الله كانه يراه في لم يكن يراه ايه هو يراه ضر الذي،, الذي قصر في اعمال الايمان لان مثلا وقع في كبير من الكبائر فقد ايه فقد إيه؟ فقد يعني انتفى عنه ايه ايمانه بالواجب وصار يهتم بمراتب وهذا وايه المقصود بمراتب الدين <تصفيق> انتم يعني فقد في مشألة و ما كانت هي الفصل في التصنيف هو تضاعف يا الدرس واذا افترق اجتمع اه اذا اجتمع <تصفيق> <فيازلي> <تصفيق> اذا اسلام حقيقيه على الظاهره لا بننسى واليمان في اعمال الخلو يسقط قياسا اذا افترق اذا افترق انا كلما اجتمع افترق واذا افترق اجتمع يعني اذا صار كل واحد منهما بمعنى الاخر يعني اذا جاء الاسلام في نص في نفسه وحده ها تمام اجتمع يعني يعني الاسلام بمعنى من هو الايمان واضح واضح والله ما معنى اذا اقترب اجتمع واذا تبعد افترق يعني إذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نفس واحد اخترق في المعنى صار لكل واحد اللي هم معنى مختلفة إيه هو ما هو المعنى هذا؟ إن الإسلام المخصوص به أركان, أركان الإسلام الخمسة لأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والخد أما الإيمان يصير بمعنى هي العركان الستة ها؟ آه. طيب وانا اذا افترق يعني يعني فزاع كل واحد من هو في نص وفارق الاخر يعني فزاع مثلا ذكر ذكر <تصفيق> مثلا الدين عند الله الاسلام مثلا احسنت هذا نص هنقولنا الايمان اشتبع مع الاسلام في نص واحد ولا ايه؟ ولا اسلام فقط لذكر يبقى هنا اذا افترق اجتمع في المعنى يعني صرى الاسلام هنا بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى ليه؟ أظهر رحمة أظن ايه الله مستهر <تصفيق> احنا نريد المصير حتى ايه؟ لا تمله أمس أقلنا جدا لا يسوف يعني حتى, حتى لا تملوا كما كان يقول عبد الله بن سعودي إني لا أتخوى لكم بالموعظة وخافت أن تسأموا وخافت أن تسأموا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى, حتى تملوا تعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة فسدده وقريب ها ها هو طبعا الاعداد تمام هذا تاريخ ها حصل رايل على حصل الاعداد عامه اللي قاعدين قال لهم على 18 18 ما اثر هذه مثل قواعد او عشر فيها بعض تبعته العذاب نعم لكن دون الشرك طبعا هو لا <ambiente> نعم هذا الوعيد يتعلق بمشيئه الله عز وجل ولكن نحن نعتقد ان ما زال قد قضى ان سوف يدخل من هذه الامه بعض أصحاب الكبائر النار هذا على سبيل الاطلاق هذا هذا الوعيد سوف يتحقق ولكن من يدخل من يعفى عنه هذا في مشيئه الله الله وعد من تاب من نقي وتابا أن يتوب عليه هذا وعده من الله لا يتخلف الذي يتوب وإن وقع في كبيرة منها أو أقيم عليه حد كما بينا في درس وصول السنة الاخير التفصيل في هذه المسألة مسألة المسألة الذي لقيا الله صغيره تائبا أو الذي لقياه مصرا يعني تعود إلى التفصيل ذكرناه في درس وصول السنة هذا حتى A 부ollande o singing en mis다가. Sala ud where her orのは, as